Thank you. في أعياد دميانة بكنيسة الشهيدة دميانا والأمبراهام بمعصرة حلوان. إليكما أيها الإيرانيون بدد بددرنا محياتنا بشمس فضائلهما. إليك أيها السائق العظيم الذي شهدت له السماء أن الأرض لا تستحق وطأة قدميه وإليك أيها الكوكب الحقيقي الذي جذبت سيرته الكسرين إلى الحياة الملائكية اليكما يا أبوين العظيمين ودي शरीकन से ही आलम दिल अल नयरा